يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ونبيا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّا لَمْ نُظْلِمْ أَنفُسَنَا وَلَكِنَّكَ أَنْتَ ظَلَمْتَنَا فَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قَالَ فَذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا سَتَلاَتَ ايامَ الا رَمزا واذْكُر رَبَّكَ كَثيرا وَشَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَغْرِمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى النَّاسِ عَالم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 وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين